Qul innamā unḏirukum bil-waḥyi wa lā yasmaʿu ṣ-ṣummu duʿāʾa ʾidhā mā yunḏarūn wa lā innas-sattahum nafḥatun min ʿaḏābi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 وَهَا ذَذِكْ رُُّ بَارَكُ أَزَلنَ أَفَأَن تُم لَهُ مُنكِرُد وَلَ قدَآتَينَاائِبَرَهِي مَ رُسْدَهُ مِن قَبلْلُ وَكُن بِهِ عَِمِ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 وَتَلَّه لَ أكيدَدَّ أَصْنَ مكُ بعدَاءد تُوُّ